توقفنا بالأمس يا عم عندما كان الإمام يشرح المسألة السادسة من مسائل الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء وكانت حول التحريم بالرضاع نعم فماذا قال الإمام قال الإمام إن التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الأمعاء حتى ولو مصة واحدة واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين أحدهما خمس رضاعات والثاني أن يكون في الحولين فإن كان خارجا عنهما لم يحرم لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله لا الله والله, والله, والله, والله والان يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله امس هذا الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم وهو مروي عن عائشه وابن الزبير وبه قال احمد واسحاق وابو ثور وابو عبيد وهو تمسك بدليل الخطاب وهو مختلف فيه وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تحرم إذا تحققت كما ذكرنا، متمسكين بأقل ما ينطبق عليه اسم الرضعة وعضد هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة وبالقياس على الصهر بعلة أنه معنا طارئ يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر وقال الليث بن سعد وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم قال أبو عمر لم يقف الليث على الخلاف في ذلك قلت وأنص ما في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان أخرجه مسلم في صحيحه وهو يفسر معنى قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم أي أرضعنكم ثلاث رضعات فأكثر غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع لقوله عشر رضعات معلومات وخمس رضعات معلومات فوصفها بالمعلومات إنما هو تحرز مما يتوهم أو يشك في وصوله إلى الجوف ويفيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرم والله أعلم وذكر الطحاوي أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا يثبت لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يرويه عن عائشة ومرة يرويه عن أبيه ومثل هذا الاضطراب يسقطه وروي عن عائشة أنه لا يحرم إلا سبع رضعات وروي عنها أنها أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات وروي عن حفصة مثله وروي عنها ثلاث وروي عنها خمس كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وحكي عن إسحاق المساله السابعه قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم استدل به من نفى لبن الفحل وهو سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وابو سلمة بن عبد الرحمن وقالوا لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل وقال الجمهور قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم يدل على ان الفحل اب لان اللبن منسوب اليه فانه دَر بسبب ولده وهذا ضعيف فان الولد خلق من ماء الرجل والمراه جميعا واللبن من المراه ولم يخرج من الرجل وما كان من الرجل الا وطء هو سبب نزول الماء منه واذا فصل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافا إلى الرجل بوجه ما ولذلك لم يكن للرجل حق في اللبن وإنما اللبن لها فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يقتضي التحريم من الرضاع ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها الأصل فيه حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح أخ القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن اذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا أيضا خبر واحد ويحتمل أن يكون أفلح مع أبي بكر رضيعي لبان فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ليلج عليك فإنه عمك وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله ولكن العمل عليه والاحتياط في التحريم أولى مع أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يقوي قول المخالف والله أعلم سبحانه وتعالى والله لا إلهي والله أكبر المسألة الثامنة قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة وهي الأخت لأب وأم وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك والأخت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال تعالى وامهات نسائكم والصهر أربع أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها على ما بكرناه المسألة التاسعة قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن هذا مستقل بنفسه ولا يرجع قوله تعالى من نسائكم التي دخلتم بهن إلى الفريق الأول بل هو راجع إلى الربائب إذ هو أقرب مذكور كما تقدم والربيبة بنت امراه الرجل من غيره سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره وشز بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها واحتجوا بالآية فقالوا حرم الله تعالى الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمها والثاني الدخول بالأم فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة فشرط الحجر ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك قال ابن المنذر والطحاوي أما الحديث عن علي فلا يثبت لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي وإبراهيم هذا لا يعرف وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف قال أبو عبيد ويدفعه قوله ولا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فعم ولم يقل اللائي في حجري ولكنه سوى بينهن في التحريم قال الطحاوي وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب لا أنهن لا يحرم إذا لم يكن كذلك المسألة العاشرة قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن يعني بالأمهات وقوله تعالى فلا جناح عليكم يعني في نكاح بناتهن اذا طلقتموهن او متن عنكم واجمع العلماء على ان الرجل اذا تزوج المرأة ثم طلقها او ماتت قبل ان يدخل بها حل له نكاح ابنتها واختلفوا في معنى الدخول بالامهات الذي يقع به تحريم الربائب فروي عن ابن عباس انه قال الدخول هو الجماع وهو قول طاووس وعمر بن دينار وغيرهما واتفق مالك والثوري وابو حنيفه والاوزاعي والليث على انه اذا مسها بشهوه حرمت عليه امها وابنتها وحرمت على الاب والابن وهو احد قولي الشافعي واختلفوا في النظر فقال مالك إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذه حرمت عليه أمها وابنتها وقال الكوفيون إذا نظر إليها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة وقال ابن أبي ليلى لا تحرم بالنظر حتى يلمس وهو قول الشافعي والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ وقد يحتمل أن يقال إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع فإن النظر اجتماع ولقاء وفيه بين المحبين استمتاع وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني فكيف بالنظر والمجالسة والمحادسة واللذة المسألة الحادية عشرة قوله تعالى وحلائل أبنائكم الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال فهي حليلة بمعنى محللة وقيل لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه هذا وبالله التوفيق سبحان الله لله الآن وضح لي كل شيء يا عم والآن آن لنا أن نتوقف فقد انتهى وقتنا كما ترى